بسم الله الرحمن الرحيم اي قَوْتَرَ بَلِ النَّاسُ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ لَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى وَأَشَرُّ النَّجْوَى لَدَيْنَا أَنْ تُبْدُوا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 ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين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 كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتقذ لَهُ لاتخذناه من لدنا إن كنا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 أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أَمِ اتخذوا من دونه آلهة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 فَجَعَلْنَا هَٰذَا بَسْتًا يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهِ مِنَ الْعُيُونِ لِيَشْرَبُوا ۚ وَلَهُمْ فِيهِ مِنَ الْفَاكِهَةِ وَلَهُم مَّا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 أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن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 لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا رُوحَنَا لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ بَلْ سَأْتِيهِمْ دَوْثَةً فَتَبَهَّتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ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 أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر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 وَول إِ السَّةُم نَفْحَةُ مِن هَذا بِ رَبِّكَلَ يَقولَُّ ي وَلَنَا إِ كَُّا غَالِمين وَنَظَعُ الْ المَوازين القِصْطَ يَوِْ القِيَامَةِ فَلاَا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 وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا مَن فعل هذا بآلهتنا إنه لَمِنَ الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا وَلَا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقنون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين فوهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وَكُلًا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعيما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 وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْخَرْفِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهدين فَتَفَهَّمَ هَٰسَنًا سُلَيْمَانُ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمَهُ وَعِلْمًا وَشَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وكنا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 وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة مِنْ عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين وأبخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إن ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت قرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين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 فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا قتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حذب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كذروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كانها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنون